لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ف ج ر و ل ي ا ل ا ل ع و ا ل و ت ر و ا ل ا س ل ا م ي ك ق س م ا حجر أ ل م تر كيف ف ع ل ربك ب ع ا د إرم ذات ا ل ع م ن ى التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر ب ا ل و ا د وفرعون ذي ا ل أ و ت ا د الذين طغوا في البلاد ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إ ن ربك لبالمرصاد ف أ م ا الانسان إ ذ ا م ب ت ل ا ه ربه ف أ ك ر م ه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م ن و أ م ا إ ذ ا م ب ت ل ا ه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أ ه ا ن ن كلا بل لا تكرمون اليتيم ك ل ا بل لا ت ك ر م و ن ا ل ي ي ت م و ل ا موسوعه النابلسي ت أ ك ل و ن ا ل ت ر ا ث أ ك ل ا ل م وتحبون ا ل م ا ل ح ء الله ك ا ا د ل ح كلا, إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت ا ل أ ر ض د ن ا وجاء ر ب ك و ا ل م ل ك ص ف ل و م الاسلاميه ن م ي و م ذ يتذكر النابلسي إ س ن ل ل ا ل و م الاسلاميه موسوعه ا ل ن ا ر ب ك و ا ل م ل ك صفا و م الاسلاميه ن م يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن ي وانى م ئ ذ يتذكر ل إ س ا ن و أ له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي يقول يا ليتني قد ف ي و موسوعه ذ لا النابلسي للعلوم ا أ ل ا ا ل ن ف س ا ل م ط م ئ ي ه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن